اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانه وعلي ربه يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم يوفقون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 وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عند الله إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حكيم İz yuğrşikumunuğa saamelten minhu ve yunazil alaykum min al-ısmâa' ve yunazil alaykum min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 معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاء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 الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ ندبره إلا متحرفاً لقتال، إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى في أهل، فقد باع بغضب من الله ومؤوه جهنم وبأس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا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 وَإِن تَعُدُّوا عُدّ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواء أصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون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 أيّه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصصه واعلموا أن الله شديد العقاب اذكرو اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون تَخَافُونَ ان يخطفك من الناس فاوىاكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من, الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُولُوا اللَّهِ لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنه وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء.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 يَقُولُهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ نَحْشُرُ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 قُل لَّلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُ يُغْفِرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَالَفَ وَإِنَّهُ عُودُ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ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 الله مولكم نعما المولى ونعما نصير وعلمو أن ما غنمتم من شيء فأنا لله خموسه فأن لله خمسه وللرسول ولذ القربى, القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا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 دنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ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 بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتون في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمركَم مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئا فاثبتوا اذا لقيتم فئا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون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 كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون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 ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثطفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن منهم قَوْمٍ خِيَانَةٍ فَبِذْ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبُ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبْقُ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ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 شيء في سبيل الله يوفى لكم يوفى لكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإِن يريدون أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألا فبين قلوبهم. لو أن الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا حسبك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن من مشروون صابرون يغلبون مئتين وإن يكن منكم مئتين يغلبون ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.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 الْفُ يغْلِبُ 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يكون لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ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 إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ والله غفور رحيم وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن